بسم الله الرحمن الرحيم مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق اولئك لهم عذاب أليم إذا قست القلوب واصبح الواحد منا لا يفاق بطش الله وعقوبته وما هي من الظالمين بذعنا؟ يكفي الظالم ان كانت في قلبه حياة تذكر قوله صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجر وما كانني الا فيها تذكر صاحب كتاب البلد بعد ستة وقيقة في الجزء الخامس قصة اذكرها بتصرف عقجل منها جلس باستجن خمسة عشرة عاما خلف القضبان، وفي ليلة من الليالي بعد ان ارخى الليل سدوله وجد نفسه في زنزانة السجن، اتهم بالقتل وحكم عليه بالقصاص كيف كان ذلك قال ما ان وصل من دورة عسكرية وكانت الفرحة ترفره بقلبه ومشاعره وكان يحدث نفسه عن ليلة الأنس وقت لقاء بالأطفال والأقارب بالأطفال والأقارب والأحباب وبعد وصوله بثلاث ساعات والابتسامة تعلو شفاه الأسرة ويداعب الأطفال فجأة وبدون مقدمات جاء من يطرق الباب بشدة وخرجت فإذا برجال الأمن يسألون عني بالاسم كاملاً فطلبوا مني مرافقتهم للسرطة وكنت لحظتها مطمئنا قال كانت المفاجأة المدوية والتي هزت كياني وأفقدتني القدرة على التعبير، حيث وجه الضابط المناوب تهمة القضي العمدلي قال أنت قتلت المواطن فلان ابن فلان وأنت مطلوب للعدالة يقول اسودت الدنيا في عيني وفقدت اتزاري ولم اصدق ما اسمع حاولت اقناع نفسي ان التهمه قد تكون لغيري وان الاسم مشابه او ان هناك سوء فهم او اي خطا لكن المفاجاه زادت اتساعا بعد التحقيق معي بشكل جاد وادخلت الزنزانه وازدادت المصيبه بعد ان اوضح لي المحققون ان انكاري لا يقدم ولا يؤخر لان الشهود موجودون ويؤكدون صدق التهمة وأنني القاتل الحقيقي يقول واصلت بالدفاع عن نفسي ومحاولات تبرئه نفسي حتى تمت حالتي للقضاء ولقد ظهر لي أشخاص لا أعرفهم شهدوا أنني القاتل والادهى من ذلك أنني وربي لا أعرف القتيل ولا أعرف الشهود وجلست في السجن خمسة عشر عاما لأن أبناء القتيل قصر فبعد مرور هذه السنوات. لم يعفوا الابناء ولا الوكيل الشرعي بل طالبوا بالقصاص وبعد خمسة عشر عاما من الهم والغم والآلام والمعاناة جاءت المفاجأة جاءت المفاجأة الكبرى ففي صباح يوم الجمعة طلب مني رجال الامر الاستعداد لكتابة الوصية وابلغوني ان هذا اخر يوم في حياتي وان وقت التنفيذ للقصاص علي حان وقته ولقنوني الشهادة وكتبوا صك الوصية بعد ذلك اقتادوني الى ساحة القصاص وكانت الجموع كبيرة, كبيرة ورجال الامن قد عملوا سياجا كبيرا حول الساحة وكان ذكر, الله وكان ذكر الله لا ينقطع عن لساني وتم تثبيتي بالعمود واغلاق عيني وبدأ المسؤول في تلاوة البيان يقول وفي هذه اللحظات ذكرت الله, ذكرت الله ودعوته وقلت ربي ربي إنني مظلوم وأنت وعد وأنت صادق في وعدك وأنت تسمع دعوة المظلوم وأنا مظلوم وأنت علام الغيوب امري لك لا اله الا انت لا شريك لك قال والله لم نكمل دعائي اثناء تلاوه البيان حتى سمعت اصواتا عاليه وصراخا مرتفعا وسمعت صوت رجل يقول لا تقتلوا انا القاتل لا تقتلوا انا القاتل سبحان من يسمع نداء المظلومين سبحان من يسمع النات المضطحة يقول وتبع ذلك أصوات كثيرة لم أعد أسمع ما حولي وتوقف البيان عن التكمله وسمعت أحد رجال الأمن يقول هؤلاء الشهود يعترفون انهم القتله وسمعت اخرين يطالبون بسرعة تنفيذ القصاص واستمر الجدل طويلا فبقيت في مكاني مكتوفا اي مربوط القدمين والعيون مغطاه ثم يقول اتضح الحق وزهق الباطل وانطق الله شهودا باخر لحظة وجعل قميقا في الصحب وخرجت للدنيا مره اخرى كمولود جديد لا اله الا الله ولرب نازله يضيق بحلفتا ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تخرج لا اله الا الله هو ناصر الضعيف ومفزع كل ملهوف لا اله الا الله من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش عليه رزقه ومن ما واليه منقلب لا يضر الا من دعاه اجابه اذا اراد شيئا قال لقوكم فيقول ما بين طرفه عين وانتباهتها يغير الله